ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضعة فخلقنا المضعة عظاما فخلقنا المضعة عظاما فكسون العظام لحم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 وأنزلنا مِنَ السماء مَاءً بِقَدَرٍ فأسكنناه في الأرض فَأَخْرَجْنَا على ذهاب به نقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل أَلْوَانُهَا لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون بِهِ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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتقون فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فسنكفيها من كل زوجين اثنين وأهلك, وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم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 ولَئِنَّ أَطْعَاءَ بَشَرٍ مِثْلَكُمْ أَنْكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعْدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ هِيَ هَاتِهَا هِيَ هَاتِهَا لِمَا تُعْدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةٌ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْلُ بِمَبْعُوسِينَ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 ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ من أُمَّةٌ أُمَّةً وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَذْكِرَةً فَلَمَّا جَاءَتْ أُمَّةٌ أَمَتَّ الرَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ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 إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين.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 والذينهم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتى وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أدنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق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 لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على آقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت الأولين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 بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكننا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبر إن هذا إلا أساطير الأولين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 سيقولون لله قل فأن تُسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون متخذ الله من ولد وما كان معه من إلهم إذا اللذَّ هب كل إلهم بما خلق إذا اللذَّ هب كل إلهم بما خلق ولا على بعضهم على بعض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 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صَالِحًا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون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 قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفذ لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون